الله لا اله الا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن استقم من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من ضل الله ومن يطلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجرون في سَبيل الل فَإِن تَوََّ سَقُذُوهم وَقُتُلُوم حَيثُ وَجَتُمُغُم وَلَا تَتَّخِلُ مِنْهُم وَلَا تَتَّخِذُ مِنهُ وَلَ وَلَا نَصرًاَّينَ يَصلون إِللاا الذيين يَصلِلونَ إلَ قَم بَينَكُم وبينهم نفاق لو جاءوكم حصلت صدوهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم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 فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيَرْقُقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكْفُرُوا أَنَّىٰ يُؤْمِنُونَ فَخُذُوهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفُونَهُمْ وَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ ۖ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ وَمَا كََ لمُ مِن لَ يقَتُ لَمُ مَِا إِللاا خَقَاءى وَمَنْ خَتَلَمُ مِنَ خَطَاءًا فَتَحيدُ وَقَدة م مِنَةِ وَدِيَةٌ مُسََّمَس فتَحريرُ رَقَدَة مُ وَدِيَةٌ مُسَدَّمَةِلَ أَحْلهِ لا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمن وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه مسلمه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 وَمَي يَقتُعُِنَ مُتَعَِّدَن فَجَزَ أُهُ جََّمُ خَالدًَا فيِيهَا فَجَزَأُهُ جَنَّم خَالدًا فيِيهَا وَغَضِضَغضلههُ عَلَيْهِ وَدَنَ وَلعَنَهُ وَعددَ لَهُ عَذاَابًا عظيمَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَدْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنَ الْقَيَا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتَ مُومِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْبَ اللَّهِ مَغَالِمُ كَفِيرًا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 وَكَانَ الله غفورا رحيما إن الذين توساهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مشتظ أفين في الأرض قالوا